قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل فإن باعها بثمن حال نقدة ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة لم يجز نص عليه لأنه في معنى التي قبلها سوى قول المؤلف رحمه الله تعالى فإن باعها أي العين أي سلعة بثمن حال نقده يعني سلمه إياه ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة لم يجز نص عليه لأن هذه عكس مسألة العينة وهي من حيث الحكم هي هي عكس مسألة العينة مسألة العينة الغني باع سلعة بأجل ثم اشتراها نقدا فالفقير اشترى سلعة الغني بأجل بقيمه في ذمته مؤجله ثم اشتراها الغني منه بقيمه اقل نقدها إياه هذه مساله العينه عكسها مثلها الفقير باع السلعه التي بيده نسيئه باع السلعه التي بيده نقدا واخذ القيمه ثم اشتراها من التاجر نسيئه فعادت سلعته اليه وبدل من كونه اخذ 500 نقدا اصبح في ذمة 700 مؤجله الى كذا فمسألة العين وعكسها سيان في الحكم لأن مسألة العين كما تقدم لنا أم ولد زيد ابن أرقم باعت على زيد غلاما لها بقيمة مؤجله الى العطاء ثم اشترت الغلام بقيمه منقودة مدفوعه لزيد فزيد اخذ مبلغ خمسمائه مثلا واصبح في ذمته ثمانمائة فالبائع في الأول هو الغني والفقير هو الذي اشترى إلى أجل ثم أعاد البيع إلى الغني فأخذ القيمة نقدا وصار في, في ذمته قيمة مؤجلة عكس مسألة العينه هذه التي معنا البائع هو الفقير المحتاج البايع مثلا الفقير في بيت يسكنه في حاجة ماسة إليه باعه على زيد بألف ريال الفقير أين يذهب محتاج الى البيت أخذ الألف وأصبح البيت للغني والفقير ما له بيت فعاد الفقير واشترى البيت بألف ومائتي ريال عادت الأمور على ما كان عليه إلا أن الفقير أخذ ألف نقدا وفي ذمة ألف ومئتين ريال فهذه وعكسها كلاهما حيلة إلى الربا. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر مما من بيع العينه قال اذا تبايعتم بالعينه ورضيتم بالحرث واخذتم بأذناب البرقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم والتبايع بالعينه يعني كنايه عن التعامل بالربا فعاملتم بالربا وإنما هو ليس بربا صريح الجاهليه الجاهلية بألف ومائتين حيلة إلى الربا جعلت هذه السلعة سواء كانت السلعة بيد الغني وباعها على الفقير ثم استعادها منه أو بيد الفقير وباعها على الغني ثم استعادها منه النتيجة هي هي واحدة الفقير أخذ ألف وفي ذمته ألف ومئة ريال وهذه حيلة والحيل محرمة في الشريعة الإسلامية والله جل وعلا مقت اليهود ولعنهم لما استحلوا محارم الله بأدنى الحيل يتحيلون على المحرم يعرفون أنه محرم فيتحيلون عليه حيلة كما في مسألة العينه مثلا ألف بألف ومائتين هذا رب الجاهلية وإن تعامل به من تعامل من لا خوف عندهم من الله جل وعلا تعاملوا بالربا صريحا فيستحي من أن يتعامل بالربا تعامل بهذا الشكل وهذه حيلة إلى الحرام كحيلة اليهود لما حرم الله جل وعلا عليهم صيد السمك في يوم السبت لانه يوم عيدهم وكانت السمك تتكاثر حول السواحل يوم السبت ثم تغور في البحر بعد ذلك فالقى الشيطان في نفوسهم حيلة يتحيلون بها على الحرام فقال تضعوا الشراك يوم الجمعة فيأتي السمك ويدخل في الشراك فما يستطيع أن يخرج فتصيده وتأخذون الشراك والشبك يوم الأحد ما تأخذونه يوم السبت لأن يوم السبت ممنوعين من الصيد فتحيلوا إلى الحرام كأنهم ما صادوا يوم السبت وهم ما صادوا السمك إلا يوم السبت فاستحلوا محارم الله بهذه الحيلة فكذلك من تعامل من المسلمين بالحيل والمعاملات الربوية التي ليست صريحة بالربا وإنما هي مقصود فيها التعامل بالربا لكن ليس بصراحة فهذه حيلة وحرم الله جل وعلا الحيل التي يتحيل بها الى استحلال الحرام فان باعها بثمن حال نقده يعني الفقير باع بيته بألف والسلم الألف نقد هو مضطر لهذا البيت اين يضع أولاده فجاء إلى الذي اشتراه وقال أشتري منك هذا البيت الذي أنا فيه بألف ومئتين إلى سنة أنقذك القيمة فقال بعتك ما الذي حصل الفقير بيده الآن ألف مطالب بكم بألف ومئتين والبيت جعل بمثابه الحيله ولا هو بيت الفقير وعاد اليه قال لم يجز نص عليه يعني الامام احمد رحمه الله لانه في معنى التي قبلها سواء في معنى بيع العينه مثلها الا انها يعبر عنها الفقهاء رحمهم الله بعكسها عكس مساله العينه مثلها نعم فصل وان باع طعاما الى اجل بثمن فلما حل الاجل اخذ منه بالثمن طعاما لم يجز لأنه ذريعة إلى بيع طعام بطعام نسيه فهو في معنى ما تقدم وإن باع طعاما إلى أجل بثمن باع عليه عشرة أكياس رز. بألف ريال باعها عليه تحل الألف مثلا في رجب الألف في الذمة والرز مسلم فلما جاء رجب جاء إليه وقال أنت تطالبني بألف قيمة عشرتك يا رز، وأنا الآن ما عندي ألف وإنما أريد أعطيك أحد عشر أو اثني عشر أو أقل أو أكثر كيس قمح مقابل الألف الذي في ذمتي قيمة الرز هذا لا يجوز لماذا؟ لأنه كأنه باع عشرة أكياس رز بثني عشر كيس قمح إلى رجب والالف جعل بمثابة الحيلة. وهذا معنى قوله وإن باع طعاما إلى أجل بثمن الرزق فلما حل الأجل في رجب أخذ منه بالثمن طعاما يعني طعام ليس هو نفسه وإنما غيره لم يجز لماذا؟ لأنه ذريعة إلى بيع طعام بطعام نسيئة من المعلوم أن بيع الرز بالحنطة نسيئة محرم لأنه بيع طعام بطعام اختلف الجنس لكنه كله ربوي مما يدخله الربا فلا يجوز أن يبيع أرز بذر نسيئة وإنما التفاضل جائز لا بأس لأنها اختلفت هذه الأصناف اختلف الصنف فلا بأس بالتفاضل لكن المحذور الاجل المسيئه لا بد ان يكون يدا بيد لقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر البر بالبر والذهب بالذهب والتمر بالتمر والفضه بالفضه والشعير بالشعير والملح بالملح قال يدا بيد وزنا بوزن سواء بسواء فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد بر بارز عشرة بخمسة عشر لا بأس لأن الأصناف اختلفت لكن لا بد أن يكون يدا بيد خذ واعط بر بشعير خذ صاعين شعير بصاع قمح مثلا لا بأس لأنها اختلفت لكن لا بد أن يكون يدا بيد اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد بخلاف شراء هذه الأعيان بنقود بقيمة نقدية فلا بأس بالتعجيل تشتري عشرة آسع بمئة ريال مثلا إلى ستة أشهر أو أقل أو أكثر لا بأس لكن عشرة آسع قمح بعشرين صاع من البر من الشعير مثلا إلى ستة أشهر أو خمسة أشهر أو أقل أو اكثر لا يدا بيد لا بأس وإن باع طعاما إلى أجل بثمن فلما حل الأجل أخذ منه بالثمن طعاما كما مثلنا بالبر والأرز. لم يجز لأنه ذريعه إلى بيع طعام بطعام نسيئة بيع الأرز بالقمح نسيئة محرم بيع القمح بالأرز بالتفاضل لا بأس لكن اشترط أن يكون يدا بيد لم يجز أخذ أحدهما عن الآخر قبل قبض ثمنه إذا قبض الثمن فلا بأس صورة ذلك باع عليه عشره أكياس أرز كما تقدم بألف ريال إلى رجب فلما جاء رجب جاء صاحب الحق إلى من اشترى الرز فأعطاه الألف البائع بايع الأرز قبض الألف قيمه الأرز انتهت المسألة قال له معي الآن ألف ريال أريد في قمح كم تعطيني من كيس؟ قال أعطيك خمسة عشر كيس. بالألف فاشترى منه فلا بأس ما الفرق بين هذه والتي قبلها التي قبلها محرم لأنه ما ظهر في دراهم ولا سلم قيمة وإنما كأنه أعطاه عن الأرز الذي في ذمته قيمته أعطاه قمح وبيع الأرز بالقمح نسيئة لا يجوز هذه الصورة الأخيرة الجائزة نقده قيمة الأرز. قال هذا ألف ريال عندي لك قيمة الرز الذي اشتريته منك وقد حل فدفع له الألف. الرجل أخذ الألف ووضعه في جيبه وانصرف. قبل أن ينصرف عاد قال يا أخي أنا ليس لي حاجة في الألف ريال أريد أن أشتري فيه قمح. كم تعطيني من كيس؟ فتفاوض في البيع وأرضاه وعاد عليه الألف عاد الألف لصاحبه لا بأس لأن هذا سلم القيمة وقبض القيمة ثم اشترى من جديد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب التمر لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد فأعجبه عليه الصلاة والسلام فقال أكل تمر خيبر هكذا قال لا يا رسول الله إننا نشتري الصاع من هذا بالصاعين من تمر, من تمر خيبر قال عليه الصلاة والسلام أوه أوه عين الربا عين الربا رده رده بيع التمر بالدراهم ثم اشتر بالدراهم التمر الذي تريد مثل ما قلنا في استبدال الذهب القديم بالذهب الجديد تأتي المرأة مثلا معها سوار تقول للصائغ أريد هذا السوار عندك بالسوار الذي عندي كم تريد مني زيادة يقول أريد مئة ريال نقول لا هذا حرام لأنه باع ذهبا بذهب ومع أحدهما زيادة فضة ما يجوز هذا محرم وما من شيء محرم في الشريعة الإسلامية والحمد لله إلا وهناك باب حلال لا غبار عليه وإنما على المسلم أن يسأل عن الحلال ويجتنب الحرام فإذا أعطته السوار واخذت بدله سوار آخر وزادته ولو عشرت ريالات هذا حرام ما يجوز لأنه ذهب بذهب وزيادة فضة لأن الدراهم عبارة عن فضة تمثل الفضة وإلا الورقة ما لا قيمة إلا قيمتها بما تمثله وكيف الحلال للمرأة إذا أرادت أن تستبدل شيء قديم بجديد قلنا تبيع الذهب الذي معها القديم بدراهم باعت هذه السوار مثلا بخمسمائة ريال قبضتها ثم اشترت منه السوار الموجود عنده الذي اعجبها بستمائة ريال فوضعت مع الخمس المئة التي اخذتها منه مئة من جيبها ودفعتها قيمة للسوار الجديد فسلمت من الربا باعت ذهبها بدراهم ثم قبضت الدراهم ثم اشترت بدراهمها هذه التي معها السوار الذي تريده هذه مثل مسألة الطعام هذه سواء بسواء وإن باع طعاما إلى أجل بثمن فلما حل الأجل أخذ منه بالثمن طعاما كما مثلنا بالأرز والقمح لم يجز لأنه ذريعة إلى بيع طعام بطعام نسيئة فهو في معنى ما تقدم يعني تحيل لا الى, الى ربا الفضل لانه ليس هناك ربا فضل بين الجنسين وانما ربا نسيئه والربا كما سياتينا ان شاء الله نوعان ربا فضل وربا نسيئه ربا الفضل يعني الزياده وربا النسيئه يعني الاجل فذهب بذهب لا يجوز فيه الزيادة ولا الأجل ذهب بفضة يجوز فيه الزيادة لأنها اختلفا لكن ما يجوز الأجل ما يجوز أن يبيع عليه سوار ذهب أو جنيه ذهب أو سبيكة ذهب بألف ريال ويقول تعال غدا أعطيك الدراهم نقول هذا ما يجوز لا بد الذهب بالفضه يدا بيد وكل شيئين حرم النساء حرم النساء فيهما لم يجز اخذ احدهما عن الاخر قبل قبض ثمنه وكل شيئين هذه قاعده يحرم النساء النساء يعني العجل فيهما قمح بشعير يحرم النساء قمح بأرز يحرم النساء شعير بذرة يحرم النساء شعير بتمر تمر بقمح تمر بأرز لأنها كلها من المطعومات الربوية ليدخلها الربا لم يجز أخذ أحدهما عن الآخر قبل قبض ثمانه قبل قبض ثمانه باع عليه عشرة أكياس الرز بألف ريال هذا لا حرج سواء كان الألف منقود أو مؤجل قال الألف منقود غدا بعد قد تعال خذ الألف جاء بدل ما يأخذ الألف أخذ اثنى عشر كيس قمح وسلم الرز قبل يومين والآن أخذ بقيمة الرز قمح بعد يومين هل يجوز لا ما يجوز وإنما له أن يستلم قيمة الأرز بجيبه فإذا سلمها يشتري بها ما شاء لكن أن يقول أعطني بقيمة الرز التي عندك أعطني بها قمح لا ما يجوز لأنه عبارة كأنه اشترى قمحا بارز وكان بينهما يومان لكن لو اشترى قمح بأرز في مجلس العقد مثلا لا بأس قالنا عندي رز كثير أريد أن أعطيك عشرة اكياس رز وتعطيني خمسة عشر كيس من القمح هذا لا بأس بيدا بيد بشرط فإن تفرق قبل التسليم والاستلام حرم فعندنا قاعده الجنس بالجنس يشترط فيها شرطان التساوي والقبض في المجلس قمح بقمح لا بد ان يكون سوا بسواء الوزن واحد لا يختلف او الكيل واحد ويقبض في المجلس اختلف الجنس ارز بقمح ذرة بقمح قمح بشعير شعير بذرة شعير بدخن غيرها من الحبوب مثلا يشترط فيها شرط واحد وهو القبض في المجلس قمح بدراهم قمح أرز بدراهم هذه لا يشترط فيها شيء للقبض ولا التساوي وكل شيئين حرم النساء فيهما نعرف معنى كلمه النساء يعني الاجل لم يجز اخذ احدهما عن الاخر قبل قبض ثمنه فان قبض ثمنه جاس كما مثلنا بمن قبض قيمه الرز مثلا ثم اراد ان يشتري قمح بدله لا باس وقياس قول اصحابنا في مساله العينه انه يجوزها هنا اخذ ما يجوز التفاضل بينه وبين الطعام المبيع يقول رحمه الله وقياس قول أصحابنا في مسألة العينة مسألة العينة قبل كذا سطر يقول وإن اشتراها بنقد غير الذي باعها به فقال أصحابنا يجوز لأن التفاضل بينهما جائز ويحتمل التحريم لأن النساء بينهما محرم فان اشتراها من غير المشتري او اشتراها ابو الباع وابنه ابنه جاز هذه التي اشار اليها وقياس قول اصحابنا في مساله العينه انه يجوزها هنا اخذ ما يجوز التفاضل فيه قال هذه يجوز عند بعض اصحابنا بعض الحنابلة انه يجوز ان ياخذ عن القمح ارز او عن الارز قمح لان التفاضل بينهما جائز نحن ما اختلفنا في ان التفاضل جائز لكن الذي اتفقنا عليه ان الأجل محرم فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم متى اذا كان يدا بيد اما اذا لم يكن يدا بيد فلا لا نبيع الرز بالقمح مؤجلا احدهما مؤجل والاخر مقبوط لا وقياس قول اصحابنا في مساله العينه يعني اذا باعها بنقد غير الذي باعها به فقال اصحابنا يجوز يقول لانه باع الرز بقمح او باع القمح بشعير او نحو ذلك هذا الذي قالوه وهو والظاهر انه لا يصح وقياس قول